3- استمع إلى الفقرات الآتية ثم أعدها فن الخط العربي فن الخط العربي هو أحد الفنون الإسلامية الخط العربي هو طريقة كتابة الأحرف العربية فن الخزف التركي هو فن من الفنون التركية التقليدية ويعود تاريخ الخزف التركي إلى العهد السلجوقي. فن الأبرو فن الأبرو هو فن من الفنون التركية التقليدية ويسمى فن الرسم على الماء أيضا فن التذهيب فن التذهيب هو تزيين المخطوطات بالرسوم الملونة بالذهب